بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا فجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير من الأولى ونفى فيعطيك ربك بترضى ألم يددك يسيما فآوى فوجدك ضرى وَجك إلىفنا فتي م بن تخاب وأ الس إلى فك الحر وَأََّ بنا مصير بكب